ani ma fi hadd nas al wahidin illi ماشي طيب اليوم بتكون هذه المحاضره اللي قبل الاخيره بالنسبه لي الاسبوع الجاي معاكم الدكتور ناصر حيعطيكم عن نظام الابن المغربي عن تكنيكس حنشتغل معكم وتوقع الاسبوعين الى ثلاثه تقريبا بعد ذلك أنا أعطيكم آخر محاضرة في الترب اللي هي على الـ precision medicine على الـ gene uh, therapy وكيف okay. uh, يعني forms there يأتي بها سوائل مليك للتكنيكس كلمنا عن كلها سوالي فعلنا الـ عن الخلوم عن الـ hyperalization عن عملية الدروس اه نحن نتكلم عن طيب كيف هي تعرفوا شو السيكونسي؟ دخلتوا اللاب لسه؟ طيب السيكونسي هو فريقة عشان يحدد an order of the new nucleic passive phase in genomic ENA and RG. What's my life? Now, Mike, I'll leave that. on the table. <laughs> <laughs> <laughs> the order of music as it gets a reading and knowing genomic the enable or any organism genomic king. ايش معناته معناته هو يحدد لي الجين اور ما الجينز كيف السيكونس ايوه ايش يعني كيف السيكونس يعني ام to and so on okay طبعا كم نسبه السيميلاريتي ما في سيميلاريتي ولا لا في سيميلاريتي يس اذا واللي غير اللي عند صاحبتك غير اللي فهنا بيفرق ال ال ال ال الجينوم مو بس كذا لا حتى احنا مع اذر اورجانيزم مثلا التشامبانزي مثلا الدجاج مثلا رات وي اولسو شير almost يعني 50% اوف اور لا مو بس كذا بيقولوا كمان العلماء يقولوا نيو All the human beings, their origin is from Africa Leish? Leannu kulli jismi insan, fi genonik sequence ma haassoloha Gher, taur akual, maa korrelatiz illa ni african people Taip? Fahali hiya al-genonik Fahali al-sequensi, hua an inakti hati el nucleic acid bases in your genomic the when they what the in RNA okay طبعا حتى نفس الاثنين ممكن بعض التقنيات اللي سيكونس استخدم ايضا لتحديد البروتين سيكونس اوكي كلير طيب يعني وهذا التعريف المبسط اليوم حنتكلم عن كيف احنا انتقلنا من دي اس طبعاً هذا الـ All Sequencing Fashions أوكي فعله بـ Maximo Gelbert في 1977 وظيء منتوا شايفين هو عبارة عن الجيب okay, سووا جيب إلكتروبوليس وفصلوا كل الـ Product بعد تيجي تشوف تجي تشوف مثلاً في أول بيس ما كانت بي جي, جي ولا تي ولا سيلا كانت اي اي بعد كده جي بعد كده تي وانتعودوا يحددوها بورقة وقلب كان بالنسبة لأي أحد كان نايتمير عشان كده اخينا نقول لكم لو تذكروا في محاضرة من المحاضرات قلت لكم انو احنا فكرنا انو احنا عندنا مئة جي اوكي بعد كده اكتشف ندى انها بدأت تصغر عشرين وعشرين ألف جيه في نهاية كانوا نحن تدو بيز بيز بيز بيز, بيز, بيز, بيز. على ورق وكانوا يتعب وكانوا بالنسبة للجميع آآ هيدك فعند كانوا منا هم متخلينين بيوم أو عقوة إيجي يوم نقدر نحن تدو the genomic sequence of every human being وحنشوف كده طيب بعد كده جاء في 1980 ثالث سنوات بعد كده اخترع ال ريديك سانجر اللي هو السانجر سيكونسنج اوكي سانجر سيكونسنج طبعا سانجر سيكونسنج هو كان الشفت في كان غير آه, يعني, آه, شكل الجنميكس ال كلية السامق <تصفيق> السيكونسي في يوم من الأيام كان يسمى The Gold Standard ما يعني The Gold Standard؟ يعني هو الـ standard for all جنميكس لماذا؟ لأن أنا هنا لحدي السيكونس of my جنميكس طبعاً لو قررناها the other techniques مثلا the PCR the PCR technique يعني yes amplification but لو قارنت مثلا ب micro array انت بس gene expression okay uh, لو قارنت اذا ما في اي technique يقدر يحدد لك السيكونس الا sequencing technique عشان كده in the 1980s the Sanger sequencing was the يعني <تصفيق> طوب اور طوب اور ايلا كل سيستم باور و التكنيكس و التاور جاء في من جا 1990 اللي هو الان جي اس نيكست جينيريشن هذا ايضا غير كليا نظرتنا للان هنا قدرنا نقول بدا تقني قدرنا نقول ان احنا عندنا 20 الى 24 جي بدا تقني قدرنا نعمل جينوميك السيكونسنج لي هول جينوميك يعني قبل كده كانوا عملوها بس عملوها لي واحد في لا اكثر ولا اقل في الرحبيه لان بنعمل جينريشن سيكونسنج ممكن من الان اخذ منك عينه دم واحليلها وخلال اسبوع الى 10 ايام I'll give you the full genomic sequence of your DNA. Okay? Tab'an, kull shay zay ma qulna bitawwar, tatawarna katheer, alhamdulillah, wusilna ila what we call it nano pore. Nano pore, that is the most advanced sequencing technique. من جاء هو يمكن تك تكشف او شيء ثاني لو الناس هنا عشان تجرب لشخص واحد جينوميك سيكونس يمكن تحتاج 6 شهور الى سنه الفتره كبيره والكوست عالي هنا الفتره اقل 7 ايام الى 10 ايام والكوست اقل هنا اللي هو عن الريف يعني الريفولوشن أو الريفولوشن للتكنيك اللي هو تقدر وإن تقعب على الديسكتوك في البيت عندك تأخذ العينة تحقها في ذا اللي هو النانو فورم وخلال ساعات تقدر تتحصل على الجنوميك سيكولز على الجنوميك سيكولز الجنوميك سيكولز هتشوفكم إيش يعني تخيل التعب اللي كان تتوازن عائد من هنا جاءت ماشين كبيرة وقدرت تسوينه والعالم مرة فيها هنا الماشين كانت بتكبر والنتائج بتكون خطيرة جدا لكن اللي يغير كل شيء ده ده وصله قد القذل يوزفيد كبير يعني أوكي تقدر تشيله ذاكينة تاخده معاك تحط العينة تقفلها وصله بالأفتو ترسل انتهى الموضوع خلال ساعات تكتور تأخذ بضع جنوية ثلاثة الوضع العلم يتطور وهذا أكبر دليل على مدى تطور العلم الجنوية فإن نبدأ بسيقوني ليش ليش ليش ليش إننا بسطاة إننا بسطاة إننا بسطاة إننا طيب اذا اول شيء احنا ممكن نعمل بتك للنيتشول ولا للبروتين ايش كمان ممكن تعمل ايضاً للبروتين سينثس بس مو كلهم ممكن تعمل بروتين وتعمل الار ان اي في ريشكاين شو عرف الجينات يس ديتكشن من نعمل روتين هي اي متغيرات اي جينيتك فاريشن احنا ممكن نعمل الال المينت بربوس هو انه اوكي المينت بربوس اوف سيكونس انه على شخص طيب لو لو عرفت بس مو تتمكنش تحدد هذا آدم ادمي كويس ولا كل ذا ادمي نشيط ادمي فعال ادمي لا تقدر تحدد ابدا بس بالاس لكن لما تعيش معه وتعرف عيلته وتعرف, وتعرف مين أصحابه وتعرف كل الديد فعادلة تقدر تحكم هل هذا آدمي, آدمي نظيف؟ هل هو آدمي نشيخ؟ هل, هل هو آرد ووركر؟ هل هو شوكوهوليك؟ ولا إن أي كاركتر فعادلة تقدر تعرفه بعدما قعد وعرف الآدم نفس الشيء في السيكوينسي لما أنا أعرف جزء فقط من السيكوينس أنا ما أعرف طيب إيش هالأجساء التالية؟ طيب إيش وطيفة الأجساء التالية؟ هذا ال... ال... كان الجالب المظلم قبل 1999 فما ما... ما كنت اعرف ايش إش... إش... الجوانب الثانيه في الجينوم كنت اقدر اعمل سيكونس بس بقطع معين اوكي في النهايه قدرت اعمل باي قبل 1919 بس قدرت اعمل لي شطين فول سيكونس وبالنسبه لكاريوتس في النهايه ما عرفت شطين غير من ملايين مليارات الاشخاص في الكره الارضيه فكان الهدف انه انا اتعرف على كامل السيقون of your geomic DNA ايش الفايدة التانية؟ الفايدة التانية انه العلماء كانوا اليه قبل 1980 كانوا بيقولوا على الانترونيك ريجن تذكروا الانترونيك ريجن؟ الانترونيك اللي هي ما هي كوديك اللي هي ما بيطلع منها بروتينا كان بيقولوا عنها ديزيرتت جينوم جينات يعني يعني من الجينوم الصحراويه ايش يعني صحراويه يعني هم متخيلوها في دماغهم كانها صحراء ما لها اي فائده اوكي ف أوكي؟ عرفنا لا انه هذه الصحراء بتحتوي على كنز آخر وعلى معلومات قديمه ما بكل اهميه عن الكودينج ريجين عن الـ X. ما بتقل أهمية صح إلى الآن ما احنا عارفين هي الـ X بتأثر بالكاركتوريستش عندنا وهي ما بتطلع بروتيم للأسف هذا السؤال إلى الآن قايف لكن في نهاية عرفنا إنها موجودة عرفنا بعض وظائفها عرفنا إنها قد تكون متعلقة بمتغيرات أخرى داخل قد ممكن يكون في حاجة اسمي. اسمها مسؤولة عن يعني. الكلمرتزم هذا بتعاوى مع الكلمرتزم التاني بعيد كليا عنه عشان يظلع لك صفة معينة وطحت؟ طيب إذن زي ما قلنا هذه هي كلها إذن أول شيء أنا قدرت ألوك the whole genome sequence this will help me to understand it more also it helped me to highlight what called before the desert island of the genes and also it will help in Mutation Detection مرحب؟ أي سؤاليني؟ فائد طيب Sanger Sequencing uh, ده Friedrich Sanger okay. وده uh, uh, Gilbert. Walter Gilbert Walter Gilbert Walter Gilbert طبعا Friedrich Sanger, uh, Sanger هو رفاع عن uh, British Biochemist Walter Gilbert هو American Biochemist السانجر سيكونسنج اللي هو الايديال سيكونسنج الجولد هاندر فور اول ذا لاب انتل ناو اوكي يعني ممكن يلاحق تحصل فيه ممكن يقول لك دافع تحصل فيه مثلا النانوبور مو واحد فيه راح تحصل الاي جي اس ذا جنريشن سيكونسنج بس السانجر مور لايكلي in 1980s. In the uh, name of uh, Frederick Sanger, he had the second uh, Nobel Prize uh, he went in biochemistry. He was going to say what he called Sanger Sequencing but he was going to say that he was going to say chain termination sequencing. Okay? Chain termination sequencing. عيد وكرب انا ليش اخترت سانجر سيكونسنج سانجر سيكونسنج ما زال يستخدم الى اليوم ما زال البري از اتيكني اورايت طيب تشين تيرمينشن سيكونسنج في الدراسات انا طلع تحصل كلام كثير لكن برضو هيوصل للانيميشن اللي بعد كده اذا ني اسم الاخر اللي هو دايوكسي سيكونس داير ديو سي طيب ايش الفرق فاهم مو فاهم ايش الفرق ايش اللي بيصير بالسيكونسينج السيكونسينج بالضبط نفس ال دي سي نفس الشيء اللهم اللي بي اللي بيبي اسمها دايركت ديو سي لينيو اوكي هناك كان عندنا دي ان اوكي اذا برضو في دي ان تي في حضيف اسمها دي دي دي دي, دي, دي حنتكلم عنها بالتفاصيل طيب الدي ان تي في هذه هذا الكلام كله عباره عن يعني نفس الكلام الا طيب هو بيستخدم ايضا التيكنيك كابيلاري الكتروفوريزس برضو انا اشرحه الدي ان زي الدي ان هي عباره عن دي ادني دي اوت سيدي ريكت فور وان سايت سينت رايمنس فور اوكي بسم الله طيب بالنسبه للسينك ريكشن خليني اشرحه شرحنا البي سي داخل السيكونسنج ريكشن داخله سينسنج okay. بافر اوكي كده سنجل برايمر اذا هذا ديفرس التان احنا الPCR في البي سي ار KAM PRIMER KIN ESTATZI? KAMI SIR HAH ITHNIN, FOCAL OR IMPER? OK INA LAP SINGLE PRIMER BATKERRMETI? BATKERRMETI? OK OK SINGLE PRIMER All right? SEQUENCING FOCAL SINGLE PRIMER BAAT KIDA HAN ESTATZI KAMAN DNA okay? TV just like the PCR but kind of a mechanism quite DNA polymerase عشان كان اللي بيختلف ان احنا بنستخدم amplified purified DNA انت بتعرف السؤال دي كمان السيكونسنج ما بنستخدم الDNA انزيمات هو طيب ما بنعمل له DNA extraction وبنستخدم على طول لا بنستخدم amplify purified DNA. Okay. But yani in, DNA hada صار amplification PCR, okay? اذا قبل اي sequencing PCR, PCR yeah. okay? بعد PCR surl amplification صار له purification. كيف mm تعمل -hmm. purification؟ شفت الجل باند؟ اوكي انا ما بشرح هاديك العثلاسه دي. نجيب بعد هاد احنا نقدر okay. نكترق. نكترق ونعملها ونعملها okay. أمليفاي أمليفاي okay. نعمل لها اكستراكت من الجلد وناخذها right okay ba'd kida benhottu fi thermal cycle okay exactly like that is it what is being be said the thermal cycle wazifatu al-mu'ashid in a way al-nucleotide la akthar wala aqall tab Bait, dntb, all right? Hada chemical structure Lau shuft fi 3'n Fie hydroxide group All right? Fie 3'n Fie hydroxide group While in dntb, a di-di-oxid لو شفت ال-chemical extraction حقه حتحصي بـ 3-3 إلا... hydrogen إلاكس بـ hydroxyl group The hydroxyl group is not there it's met... It's, it's met... OK It's only hydrogen إذا مافي hydroxyl group متحق إيش بيفرق؟ إيش بيفرق إنو كن في hydroxyl group وإذا مافي hydroxyl group yeah I had get up here يصبح المروب والبريمر بالتاج ليش التاج ماني مروب ما بيصر لسنتيس؟ أخذوه مصدقوني حتى الزالوين ليش التاج ماني ما بيصر لسنتيس؟ ليش, ليش الديناء بيصر لسنتيس؟ ما بيرتبط معه عشان يعمل له سنتيس؟ انه ما في غيد اكسيد لا اكثر ولا اقل اذا الدي ان تي بيس بيفرق على الدي ان تي بي انه في الثريم برايمينج اتلاكس ذا هيدروكسيد جروب طب ايش فايده الهيدروكسيد جروب الهيدروكسيد جروب ذا بوليميريز نيدد تو يمكن بيلد ذا فوسفودايستر باوند اوكي عشان يبني البوند ما بين النيوكليوتيد بيز اوكي يحتاج لو ما في هيدروكسايد جروب حيجي البوليميرايز يرتب ما حيضربني شيء مع السلامه حيتوقف رياكشن ايش حيتوقف الرياكشن عشان كذا سميناه تشين تيرميشن كودو تشين تيرميشن كودون اذا ما دام البوليميرايز بيسحب حيربط وحيعمل سينثيز اذا جاء البوليمريد وسحب دي دي ان تي بيس لانه ما حيقدر يعمل اني مور بنت ما حيقدر يجيب اني مور بنتك بلوكس اوكي اخر شيء من ممكن يكون اخر شيء ممكن يكون اول شيء يعني ممكن يسحب دي ان تي بي وهدي ممكن يسحب دي دي ان اول شيء وي وي ديفر رياكشن وممكن لا يبدا يسحب دي جي بي دي ان جي بي مش بقى يبقى اللي باعت مكتوب في السلايد ان ريشيو 1 100 اوكي 1 100 يعني بالرياكشن ده 1 100 يعني الكلي 100 دي ان تحصل 1 دي جي اذا لكل 100 دي ان تي بي حتحصل 1 دي دي ان تي بي ايش هو اللي يحط الفور ستوب هو اللي بيقول ستوب هو تشين تيرميشن الدي ان تي وظيفتها بيندينج بلوك اوكي okay. <تصفيق> هي البيزنج بلوك سيطر اللي بيحطها عشان يبني الباء okay. لكن في حجره لو حطها هيك الموضوع ما حتقبل تاخذ اي بأد... آ... بيز بعد فاهمين يا جماعه بس عيدوا اكرر دي اي تي دي دي ان okay. الاول اللي هو الدي ان تي عنده 3 برايم هيدروكسيل جروب are the hydroxide group required for polymerase action okay عشان يعمل بلدن the phosphodiester bound okay الدنتب lack the hydroxide group at the 3'n معناة the polymerase cannot build anymore so the ddntbs are chain terminator it stopped the reaction واضح واضح طيب ايش الباقي ايش الباقي من بعد جينوميكس بدي طبعا كل الكلام اللي هنا كنت مكتوب معاده ال 1 to 1 اوكي اللي بيصير في السيكوينسينج رياكشن ولا السانجر سيكوينسينج رياكشن سامبل زي ما قلنا في البي عندك double-stranded DNA اللي بيصير بيصير denaturation اوكي okay. اه uh, 95 degree or 98 فاللي بيصير انك بنتصيل at two strands اوكي okay. بالdenaturation بنتصيل at two strands بتكسر البون ما بين al nucleic acid basis اوكي okay. اتكسرت البون اتفصل اتديت فصلت التو ثريدز اوكي بعد نيكست في انيلي اوكي طيب بعد عندك وحده جاء برايم والرغب وات <تصفيق> نكست؟ نكست إس الـPolymerase أوكي؟ okay. الـPolymerase جاء حيبدأ يشتغل طبعاً يبدأ يشتغل معناته يحيجيب D-N-T-B يحيجيب D-E-N-T-B واضح؟ أوكي <تصفيق> okay. طيب فعنده خيارين هنا. لما يوصل للـ Second عذا عنده خيارين يحيختار الـ D-N-T-B أوكي؟ يا راح اختار ال دي دي الادينين اوكي هنا عندنا تايمين يتفاعلوا مع يعني يا ديوكسي ادينين يا راح يا راح لو اختار الداي ديوكسي ادينين تو ستوب ري اكشن نو مور ايلونجشن اذا عندك برودكت هذا حقيقي هو العينه ماذا هو؟ عشواء عشواء هو عنده مية وعنده واحد وطبعا نترك كده بصنية الرائشن ممكن اختاره من المية لعنده ممكن اختاره الهدف هتشوفو ذا طيب ناخد الاندر سترانت طبعا عندك الاندر سترانت هذا الاندر يعني عندك مليون اوك اوك اوك اوك اوك ايجي البرايمر بعد كده البوليمرات اوك الداي نيوكليوتيد بوليميريز طبعا البوليميريز الجا حيختار دي ان بي يا دي دي ان بي اوكي فنفترض في هذه في هذه اختار الدي ان جي بي فمعناته انه حيبدا يعمل سينثيز طبيعي الى يوصل التايمينج اوكي وصل للتايمينج هنا بنفترض انه اختار دايوكسي ادينين اوكي وصل داي ديوكسي ادينين اضاف الادينين التول ستوب ده الالوكيشن مثال ثاني نفس الشيء سنجل ستراند برايمر بوليميراز مع الدي عمل سينثيز وصل الى التايمين اخذ داي ديوكسي ادينين تو ذا رياكشن ايش النتيجه؟ يعني <تصفيق> لا مش عقلات أنا بكلم أدني أزمي تال فعادوانا بيصير في القوانين بيصير في السيتوسين بيصير في القوانين السيتوسين تايمين كلها طب إيش هايش حيث طب إيش النتيجة؟ إذن أنا أقول. Isen? Allez. Al natija innu haytla'lak different sides of your trunk. Okay? Isen know that BTR haytwaala pure Double-stranding of your target sequence Hattetlaar lak different sizes, okey? Completely different sizes Hattachصل jai bi-8 Hattachصل jai bi-4-2 Completely different sizes Hattekiel hala Al-Kul al-Genomika Hattachصل l-Kul base B-Different sizes Wotahit? Tait, ish بعد التشغيل الخطوه الجايه طبعا بعد ما قلقنا من الثيرمال سايكلر هذه الخطوات ال كلها ال بتصير في بالثيرمال سايكلر الخطوه الجايه اللي بناخده على جهاز على جهاز على جهاز السيكونس اللي هو دا. هذا اي بي اي اوكي اي بي 3100 اذا بلقنا من الثرمال سايكلر أخذناها على الابي آي فيزم أوكي داخل ألعب؟ السيكوينسنج ماشين طبعا السيكوينسنج ماشين يعتمد على تكنيك كول كابلالي إلكترو فريسس كابلالي هو إلكترو فريسس سمبل بس بدأ ما يكون في شريه زي ما شفنا في أول صورة لابتتذكر يكون في كافيلات أوكي؟ يكون في تيوب صغيرة أوكي؟ إلكترو فريسز معنى إيش بيصير؟ بيصير فصل من فهن لفهن؟ من السالب للموجهب، أوكي؟ الفصل يعتبد على إيش؟ على الإلكتريك تشارج على إيش كمال؟ على السايفة يلي بديناتوريشن ايش بيصير تذكروا البرودكت اللي ديفرنت سايد اول ما بتعمل ديناتوريشن بتنفصل بعجب لك يور تاك سيكونس الدي ان الدي دي ان هو مو بس كمان الترش كودون لا لما نضيف الدي دي هو يكون ليبل تو افلوريسنت دايل اوكي ليبل تو افلوريسنت دايل اوكي اذا تشين تيرميشن وبرضه live to fluorescent dye the next step بنعمل الالكتروفوريسيس كابيلاري الكتروفوريسيس اوكي ايش هو الكابيلر هذه هي الكابيلر تيوب صغيره طويله اللي بيصير انه الدي اي بيصير له الكتريك شوك عارف في كوزلينه بيصير لها الكتريك شوك نيجاتيف الكتريك شوك وبيتم خلال هذا التيوبس اللي هو الكابيلر طبعاً كنا بنفصل على حسب الشحنر بعد هو بتحرق من ثاني إلى موجة وبيتفصل كمان على حسب الثاني فعد وقته أبداً أن السيكونز الكبيرة هتكون أبطأ السيكونز الثانية هتكون نوعاً ما أسرع الصغيرة هتكون أسرع جداً واصبت هنا هنا في نهاية الكبيرل يحطين ليزر بي ليزر بي أوكي؟ وظيفته أنه يشعر أوكي. شعر قريب الجوريس أفضل شعر هنا عند الأدنين إذا شع في جيل بيس هنا في أوبتكال مجرومي أول ما يشعر يجيس يجيس إين؟ اللون اللي طالع من جيل بيس إجيس إيش؟ إيش اللون اللي طالع من جيل بيس لو كانت خضرة فهي أدنين لو كانت سودة فهي قوانين نحن لو كانت حبرة في سايتوسين وتايمين وهكذا اوكي إذن لكل بيز فيه كالر اوكي فهنا الليذر عن هنا اتحركت بسرعة عشان ده صغيرة جاء عند الليذر بيم أول ما وصلت هنا انطلق الليذر بيم شعع الأدنين باللون المقدر قاسها الأبتكال مجرمي اوكي وعطاك بانت مو تعطيت وما تعطيت بانت أعطاك منحنة اوكي حتشوفه واضح طيب الشعر يطع دا سنة ايش؟ ليزا بي دا شعر يطع من يطلق كل في اوكتوك اوكتوك هاد اوكتوك اوكتوك اوكتوك سنب الاميون الفلوريسن دي علماين غالب طيب كل واضح؟ ايوه السيكونس اليوان بحاجة دورة طبعا هي ماشرة ضيبة عشان دايبي تانا اللي وقفتها يعني هي يستاعى ماشرة بس هذا كانت الأول بعد كيلة الثاني بعد كيلة بعدين تخيل لدي تخيل ثلاثة تخيل ماشي ماشي ماشي ما مرت واحد ايه واحد ماضح تخيل ثلاثة اوكي اللي ماسك فيه بس اللي ماسك فيه يعني شوف تذكروا هنا كافي سيل انا ذا مسترات صح؟ طيب انا ذا مسترات هاد بره احد مادت؟ لا موجودة أنا دبت أستراند هادي حتيش بيها حن عرضها الإلكتريب وحتمر خلال هادا الكابيلة بيه بس ايش حيصير؟ محتي ده أنا ما بيأدي واضح؟ واضح؟ أوكي طيب هادا الابي آي بريزم من جوه كيفين واضح؟ هادي هي الـ Capitals هي الـ Capitals هادي الـ Tupel أفضل لدوره شبه هادي يوميه؟ هو الليزر مع أوكي؟ الـ Optical ميشوره واضح؟ ريك جاء إنو أرى بتكلف فرحاجمس عـ الـ Product رموماً هو ما يتدريق رأى شيء يعني أكبر من 90% إلى 96% فروضة تكتر من كده ما حيتحملها أصلاً الكثير أوكي؟ فتخيلي أنه لازم أسوي بروضة حجم 90% لجينوميك سيكونس حجمها 3.2% بعد الحداث إذا في من عيوب السنقة سيكونسك إنه أنا بتعمل مع very small product ما أذكر أتعمل مع the whole genome. و لازم اتعامل كمان مع امتي <تصفيق> فايز بروديكت يعني انا عشان اعمل السانقر يميان لازم اعمل امتفكيشن لكل الجينز عندنا اوكي بعد كده عملها فيوريفيكيشن بعد كده مشيها في السانقر حبه حبه عشان تطلعي الريض بعد هذا الموضوع اللي بيأخذ الشغل مرحب طلع الريضولط ايش اللي بيطلع لك كيف قلونه هو بيقرأ دين تي بي بيطلع بي بي بي بي بي بي <تصفيق> هادي الرزال، هادي الرزال، أحلى الرزال في المنفذة في الوجوة المعزودة الوحيدة المنوّنة طيب، فزي ما بتشوف، بتشوفها كريم، بتشوفها الواليين ريد، بتشوفها السايتوسين بلو، أوكي وهاكذا، بتشوفها السايمين ريد، هادي هي الرزال، هو بيطلع لك هي البشر، أوكي مع كل، طبعاً، انت بتشوف different sizes of, of, uh, of uh, peaks، أوكي، ليش؟ هاد معناته، إنه من ذلك كانت عالية هنا أقرأنا القلب أوكي هذا يسميه كروماتوغرام وهذا سيديكم في الاعتبار طيب فهذا يسميه كروماتوغرام right. واضح؟ واضح؟ والخط خير ولا علم قبل قبل قبل تشاكل الموليكير بيولوجي انه مو كل شيء تسمعه تقدر تستورد ليش؟ حتى أستمره مو كل شي أسمعه قد تستورد لازم تقول الأسف خيالك واسعه فعند إنتي أبغاك تتخيلي إيش تتذكر الثلاثة اللي إنتبناها الميربوب البرايمر ويأخذ دي, دي بي ان سي دي بي اي ويأخذ دي, دي اي ولا دي اي او دي اي اوكي هادي بيصير على كل بيس فعند إنا كافي خالي سوف يكون أدنياً في ساعة سين سوف يكون اوكي؟ فسو على كل بيز اوكي؟ ما بيصير على كل بيز مرة واحدة بيصير ملي فرعد انت بيحس ببسيطة هادي الوقت الان بريكتوه كرمحني لا بيحس ببسيطة كل بيز حصير في عندها ترميناشن كل بيز في يور بروتك حصير في عندها ترميناشن يعني كل base of your product حيكون في نسخة بهادي الbase ارتبط بيها D, D, N, D, B واضغة في الرئيس. وهذا هو الرئيانة <تصفيق> Very عندك سيكوانس أوكي؟ نرجع تاني وعلي ببس كلا سيكوانس طيب احنا اخدنا مثال الثاني نظر بعد كده طبعا هل يتعندك واحد سكراند من لا تعندك بين سكراند هل البرائمر بس برتبط في دين؟ لا برتبط فيهم كلهم و هتقول لي برئيس الشيء فعدي المرة الثاني من دي دي اي بس في سكراند تاني نفس الرياكشن اخد حسب. بياخد بياخد الستراند هذا مو مثال فقط زي ما هو لا، هذا يصبح in your body فعند هنا مثلاً أخذ الـ DDA أوكي؟ دايت ديوكسي أدنين لكن في الستراند تاني نفس الستراند نفسها ذو الزرق ما أخذ الـ d d لا أخذ الـ d وفي الثانية في الثاني مصير أخذ الـ d d o c g u a n بيطلع لي, بيطلع لي. دي دي في also مع كل بيس في ترمينيشن عشان عندي مليون كل في ترمينيشن اوكي okay? هذا حركه كبيره يعني مش واضح واضح ولا فيي سؤال وعشان حنيما يقول لي نصتاً التال مش بتلكيز Urban Blaster Fernan مينيبي بيكيز الكراعات الليذر الاسر اللي Pro هو ممن بتند العقوب هو اللي يجينو اول الاسر طب لأ قAnani ستراف اقلاعات من رهو مرا طويل وربع يميني جاسب والجواب انه هي على حسب الانتنس على حسب انتنسيتي اوف لا هو السؤال ليش هذه هو السؤال ليش دي تفكر بتقول ليش. ليش دي دافع ليش دي 1 صغير هل تبعض بحوالي اتراءت كاملة؟ لا اه تكنيك فره موضوع ماضي ولا وشي مستشاج؟ لا نرجع ثاني مرة وكله مختبط ببعض نرجع ثاني مرة للمندي الحبيب ميندي المندي ال ليش كان؟ قال؟ عندك نسخة من كل صح؟ دي صح؟ صح فعد هادي نسخة واحد. طب النسخة التانية ايديا لي المفروض يكون ايش؟ ايوتك صح ولا؟ لكن ليش ممكن يكون فيه؟ يجب أن يكون هناك ثلاثة صح أو لا؟ فهنا تحصلها قوانين ضعيف ما أخذ الفل لنزل في السيكو وستانية طبعاً إذا ستطلع لكم كالسيكو ستحصلها كثيراً ستحصلها كثيراً لو الاثنين حصلتها مع بعض هو, هو كده الديناس في الأسف لازم تفكر من أبعض من شيء زي ما قلت لكم في نهاية كلها مختبطة مع بعض أوكي؟ بعد توجيدك في الاغتباع قلت Okay then you have the possibility of واضح ما يعني دريدا possibility for to be there present at this setk inna daiman في هذا اللي Ok? Lau kan hetero, that's why I see short because see other read another find you in there. Ok? Fine. Mitnagin, lill most advanced form Next Generation Sequencing. Hada anam ma haitkelem anhu kathiru. Mu agachain maa ajargu, agachain humo thirdly complicated storm. Ok? L-NGS مشكلته بس عشان الدبن سكر نقطة لاحظتوا انه ميندل بعد كده كارين مولر كارين مولر بعد كده من اخذنا اخذنا جيلبرت اخذنا ماكسم اخذنا سانجر اخذنا كلهم علماء أوكي؟ كلهم اخترعوا ومفجروا اخترارات لكن انا حاليا في زمن ما في شيء يسمى اختراع با في شيء في كامل يشتغل اختراع عشان كذا الانجي اس ما في تحصلها تحت اسم واحد عالي مختراعها لا اشتغل مع بعض من ديفرنت كامبانيز من ديفرنت وبدأوا مصنع مداش إذن موك واحد ما صار قادر يستوعب مدى كومليكيشي او بيس تيكنيكس NGS اللي بقى تتعرفه إنه هو high throughput techniques وشي عاني جيه؟ high throughput techniques معناه إنه بتديك enormous amount of data أوكي؟ okay. حتشوف ليش؟ حتشوف ليش؟ فالشي الثاني it can do DNA it can do RNA أوكي؟ okay. مشيه؟ حتشراحه ببعنه طيب؟ has the ability to process million of sequence remember how can the the earlier like there a draw by million region in one and have usually we begin advantage of the sample okay a challenge facing in dfs in the enormous amount of data and the other thing cost ايش معناته انورمال امونت اوف داتا يعني معناته انا احتاج مكان اخزنها بجيجا بايتس او تيرا بايتس فعد كبيره يعني ايه انا في معمل ان اللي اشتغلنا فيه كان في كمبيوترات خاصة كلها بثلاثه هارد عشان يدق يستحمل الامونت اوف داتا لانه هذه الامونت ليش هاي الكروت لانه بعطيك نسبه من اوكي okay? ليش بيعطيك ليس اماونت اوف داتا هنا طيب فعد جينوميك ريجين 350 100 تايم 50 تو 100 تايم تذكر هنا كل بيز في طلع على النقط كل هنا 50 تو 100 تايم كل 50 تو 100 ومعناته بيطلع لك انورمس اما اوتيك اذا في سيكونس في سانكر 96, uh, uh, 96 هنا بروجكت كل كل هنا كل بيس 50 تو 100 تايم ريوتي إيش نفس البيت يعني. ها؟ نفس البيت نفس البيت من قرر خمسين إلى مئة أكبر ليه؟ كيف يمكن أن تكون الإررار؟ نعم أريد أن تكون الإررار مشكلة السيكوينسة كالسانقر إنه بنهاية بيعتمد عليّ, علي أوكي؟ بعد ما طلّات السيكوينس أأخذها وأعمل لها بتحاليل حقتي فعال تشيّد كل نسبة خطأ والمشيّن دايماً عنده نسبة خطأ ونسبة الخطأ في السانقر عاليّ نسبه الخطا في الان جي اف الى 10 1 من 10 اده اوكي فالنسبه الخطا قليله ليش لانه بيتنقل مره و2 الى 50 الى 100 مره ليش ابغى اي ايرور ابغى اي ايرور ليش لانه البيز الواحد بيفرق معاه عند بعض المرضى بيفرق معاه لو انا بناء على فانك قلت والله انه بينا في تغيير وهو اصلا خطا من الممرض اوكي وطلع التغيير هذا فيك بس انا شفته صح معناته حغير له نوع الدواء معناته قد يتاثر المريض اوكي واضح طيب الشيء الثاني اللي بيمنتع فيه الان جي إنه بيكتر يعمل لك Identification for Rare Snip عشان إنت بيتمشي عينات كثيرة يعني إنت ممكن تأخذ عينات من 200 شخص وتمشيها كلها مع بعض عينات من 200 شخص وتمشيها كلها ما بعض Controls, uh, Cases اللي في بقى. كلها هتمشيها ما بعض أوكي فهنا بيطلع لك Rare Snip اللي Frequency حقا أقل من 0.5 أي Rare Step we did technique for pico and sulfide slip the slip can be detected by NGS the advantage طبعا بال sequencing okay the world عدد خاص that we sequence the whole genome طبعا, uh... somewhere in beginning 2000 ok we sequenced the whole genome using what? using sanger sequencing ok طبعا feinu marra farhani jiddean bubi tekhayelu ila qabli uh... 2010 2010 ihna gedirna n'eamil sequencing for 1,000 genome يعani, min 1,000 shakhs ihna gadarin n'eamil sequencing حالياً لأكثر حالياً أكثر, حالياً أكثر. السنة دي أكثر من الأشخاص ممكن نعمل لمليون أول كنا ما نقدر نعمل لما عملنا الواحد نحن أوكي؟ كنا واو نجد جميل اطورنا التفنولوجي خلال سنوات قليلة جددنا نعمل لأل شخص اليوم عندنا النانو بور نقدر نعمل لأكثر من أل شخص بالراحة طيب الإش هو كان إش الإش هو كان البيئة شبكة الكوست الكوست هي المهمة المهمة المهمة، لماذا؟ في 1990، ما كان في ساغنر، إلين ألثان وثلاثة عشان أعمل الهومان جنوم واحد, واحد. 2.7 مليون دولار 10 مليون دولار بري اوكي هين صارت ترانسفورميشن بدأ يقلل السعر، فهذا دخلت إلى Next Generation Sequencing أول ما دخل، حاجة اسمها فيروسيقونسي شيء أمكلف في ذلك مميح؟ في فيروسيقونسيق نزل السعر من 2.7 إلى 1.5 و الآن يسأل إلى خمسة ألاف إلينا العام الماضي كان عشان أعمل 1 بيرسون، أنا أحتاج خمسة دولار اليوم عشان أعمل 1 بيرسون، أحتاج ألف دولار فقط بنهاية الثلاثين القادمة الأيام أنه أنا عشان أعمل سيكونس لواحد شخص أحتاج عشرة أولئة عشرة هو الأولئة كده العالم يقوم بها يعني بتشتغل فالهدف ليش؟ ليش؟ ليش بنعمل كده؟ عشان صحة إنساء الله نسل. ليش بتعمل اذا بتعمل كل وعطيك صحة الانسان من تقوة السنة زي خمسة الات دولار إلينا اليوم ألف دولار إلينا بعد كم سنة؟ عشرة دولار اكي انت شفت, شفت النانو بول؟ اوه جهاز فيدي تقدر بكل بساطة تقدر تعمل له سيكوانس ويكوانس ويكوانس وتحط الصوره؟ طيب NGS زي ما قلنا مشكلة ال NGS انه chemical based on different machine مره كثير ماشين بتعطيك ال اي جي اس نك وكل واحد الكيميكال رياكشن لحال اوكي من الماشينز اللي موجوده الالوبنر روتشر فايرو الاي بي اي كلها هذه ديفرنت مشين فناخذ الفايرو أنا اكزامبل انا ما حاشرحها انا ما حاشرحها بصراحه او حاشرحها بشكل مبسط جدا وابدا داخل معكم اختبار على الجون بوري هذاول بس اللي هي تشوفوا انه ديفرنت التكنيس. بعد هنا على حاجة اسمها البيت. السيكونس السيكونس حاجة اللي احنا طلعناها وعملناها بفرميكيشن بتأخذها في بيت. في صفح بي. بيت. بعد كده بتصفة وبتبدأ تقرأ. Very complicated. هنا الإلومينا. الإلومينا لا. الإلومينا راح على more like a probe. أوكي؟ وبدأ يعمل سيكونس. أوكي؟ الاي بي اي ثول اللي بي اي ثول اللي بيقول اشهر واحد هو التحدق واحد فيهم بيتم على ايه على حاجه اسمها الداي بيج شوكر نفس البرنسيبال حاجات دي دي ان بي, انتي بي. لكنها بتنجري مو مره بتنجري مرتين ب 50% اوكي ف هذه هي التكنيك اللي ما مفهوم هاي مشكله اس انه كل تكنيك كل عفوا لما اقول ان اس كل ماشي Leha, chemical reaction separate. Alnifidia 1. Alfaailia, taqariiba 1. Ok? Lakin, كل واحد leha, different chemical reaction. Clear? Ok. Fajinantan gala ila, what is the most advanced technique, illa hiya? Al-Nanopor. Ok? Al-Nanopor, أو الاسم المتعارب عليه هو strand sequencing. Okay. strand sequencing ايش يعني Strand Sequencing؟ معناته انا محتاج okay. محتاج محتاج Purify this amplification لا محتاج انا كله انا احتاجه ديني ليش؟ يانه هو بيشتغل ب single strand of your genomics يأخذ الـ strand skin-tile منك وبيعملها single single strand لا عملتها لا amplification ولا أي حاجة single strand واضح؟ طيب نفس الشيء يتحرك الـ strand من negative إلى positive طبعاً أنا أحتاج عشان أعمل الـ preparation of my sample only 10 minutes لنرى كيف عشان كده الـ course عشان هناك الـ preparation of my sample في نوك وجوك اوكي طبعا السيكونس ار ان اي دي ان اي بروتين مثلا اوكي ا ذا ترانسلوكيت بايت خليني اشرحها بشكل مبسط جدا طبعا هذا كله شرح لي ما هو هذه هذه هذا اللي موجود بالجهاز الصغير يلا One protein, okey, unda another protein Hada, ishi bi-eamil? Al-protein dha, aul protein li fok, bi-eamil anzip A double strand is badal batkoli denaturation wu kalam fadilat Ana a-eamil anzip, say, susten Zip, yani susten Bi-eamil anzip, okey? Susten b-eamil fadr, hadi iya, la aktorra hakat Baib, bi-eamil anzip, ishen, one strand bi السيكند <تصفيق> بروتين هو اللي هو البول اوكي وهو عباره عن ادابتر بينج من النيجاتيف الى البوزيتيف طب مين اللي بيقرا السيكونس ده الشيء البسيط ده اللي بيقرا السيك اوكي هو اللي هو نفس الشيء عباره كلرز بيعمل ديبشن فيري الثاني اللي لازم تاخذ عليه انه هنا قيمولكيول ما بيسمح لنا لا ما بيسمح بدخول اذا هو ما ولا يسمح ولا بيسمح بدخول الارام بس بيسمح بالبروتين وهكذا بتبقى بروتين لك بدخول فقط البروتين ما يسمح لا. ايش مزونه؟ امم ايش فينا نقول بس اذا نقدر نقول ايش هذا البروتين وهنا في جزيء على البروتين في عمليه ديشن فور اي سنجل بيس اد ما اتخيل هذا ليش يعني ماني ابعرف مثال في مخي بس بالفعل يعني هي سنجل ستراند دي داخل بيرد بوت ايش دي بيس ايش حتى ايش الرابع ايش الخامس لا بحتاج اعمل فاجمنتيشن ولا بحتاج اعمل جو اكس دي فيري سمبل لو كنت حابب طلع عقلك كل شيء عن النانو فور وانا ما قدمت لك لو كان عندك الكيوريوسيتي انا اصفحت بموقع النانو فور اوكسفورد اوكي نانو فور اوكسفورد تبع اوكسفورد هم اللي عملوا هذه التكنولوجيا اوكي جريت كيوريوسيتي ايدز جريت وورك ما قلنا نانو فور عن جهاز صغير جدا put a unit of adenine the only adapter that all you have to do okay and that you have to do okay طبعا ان is اسمه مينيو exactly is okay uh the nanopore عباره uh, as i said only 1000 uh until now what happens كمتها لكن فكر انه التكنيك اللي بتستخدمها دي ماني افيليبل فور يو كل قطعه من دي لازم اعملها فرابيه قبلها بشهور اوكي بعد عضل ما انتظر ممكن احد يكون بي اكسس لخارج البورت هذه البول سيكوينسينغ كان عندنا اولد فاشن سيكوينسينغ يس هذا دي وحده اوكي طبعا لو دخلت فيه ويجي معا لي نانو اوركس حتحصل في اي جي معدي كمان في نوع ثاني يجي معها خلاص كذا فضيه 3 اوكي وتحط البلوكات تقدر تعمل له 15 12 100 مع بعض طيب فكلمنا عن السيكوينسينغ هذا الترديشنال سيكوينسينغ تكلمنا عن الستاندرد تكلمنا عن الـ MES بعد كما تكلمنا على الـ Nano-Port Nano-Port NDS أنا أبغاد تعرفه هي الـ College Point البسيطة لا أكثر ولا أقل ما أبغاد جو Go in details وكي لأنها صراحة شوية صعبة إلا أبغاد تعرفه وفي نهاية هو الـ Hard Until Now وديماتيك هو Stanker Sequencing بعد خمس سنوات من الآن أنا ما حشرح standard sequencing زل ما انا ما شرحت لكم الجل بين sequencing كمان سنوات جاية أنا ما حشرح standard وحبدأ نشرح in details بعد كده النانو بور. والله أعلم إيش هكوم فيه بعد النانو بورو طيب هشي الأخير اللي حتكلم عنه اللي هو ميوتاشن ميوتاشن ديكشن اساس ميوتاشن ديكشن اساس أو يعني، طو سايد و طو ليش نحن يهمنا نعرف إيش, إيش؟ ليش ديما نعرف التولي بورو بورو بورو اور في نكتب ديفرنس ايش هذا يعني مثلا اشرحه مقطره واكل بران تورين وايضا البوليمورفيزم برضه زي ما قلنا بنعرف الانتجين من فين بالضبط اوكي في اي اللي حتطلعها اوكي وهذا حنتكلم عنه مورجيت في محاضره الريفشن ميديسين الطب بيقول هل الانتجين من وود دوروين سجست ان احنا كلنا اصولنا قرده اوكي كده اتطورنا جوجل جوجل جوجل داري ترعلي عظيم اه في جزء صحيح من الانبوت بتاعي كذا نوع من احنا والشام بنزيد يعني ايش يا ولد عاد آه لكن آه لكن هذا مو معناته ان احنا ناقصنا قرضه اوكي ابدا احنا أبداً ولا اصلا عتقنا ناخذ قرض ولا عمرنا يعني اللجنه شجرت كده طيب وال وال وال وال والمثيلين اللي كانوا دايما في ثوموله ودائما يغسلوا ائتماناتنا بيها اللي هو تمر صار للأسف, للاسف يعني القصه غير حقيقيه اوكي فهذه هي الميوتاشن دي كده عشان كده العالم بتشتغل طب ايش التكنيك اللي اقدر عمل لها ديكش لأي بولومورفيزم اي ميوتاشن ايش مين اخترح هاو كان اي ديكت بولومورفيزم اي ميوتاشن ايش التكنيك اللي تستخدم بناءن على اللي قل اللي ايش ايش ايو سيفونسنج يعني اولا مضمو بجاوة ما يعني اي فزيارة كيف؟ أي كيف؟ أي كيف؟ أي كيف؟ أي كيف وديد البيسيار؟ كم نوعين هل مديد البيسيار؟ إثنين؟ إيش همه؟ صايفر قريب؟ والتاني؟ أمور، التاني تهماد ليس إدخاله تادمان؟ تاقمان، أوك؟ ما في سواء؟ إذن الشيء الثاني لك درامل فيه اللي هو تاقمان برو تذكروا تاقمان برو، وقلنا إنه تاقمان وعبارة عن بيسيار؟ نعم برايمر لكن كمان بضيف لهم بروب اوكي فعج هنا عشان اعمل ديتيكشن لأي فلميورفزر بدل ما استخدم واحد بروب استخدمين وكل واحد بيزنيني لون دفن لا اكتر ولا اكتر بدل واحد بروب استخدم الترين. واحد لي مترين واحد لي a a وبعد كده اعمل الريعاتي لو كان فيه مترين هيتربضى مترين ويجعل لي لون غير اللون حكى النورمال لو كان في نورمال قال لي حيرتبط النورمال قال لي لون مختلف كليا عن الميوتيد اوكي وحد الريزلت كيف حتكون؟ الريزلت حتكون كده هنا هون مثلا فور هنا هون فور ميوتيد قال لي وهنا البيتي اوكي لو جبت لك بدل في الاختبار قلت لك ايش في هنا؟ حتقول لي ايش؟ ايش فيه هنا؟ المشكلة بعد تاقمان ايش المشكلة؟ المشكلة انه انا ما اعرف طيب الهوم هذا هل هو الـ A ولا الـ ولا هين هو جي G ولا ايه؟ بعد بعد التاقمان ايش لازم اثوي؟ بعد التاقمان بعد التاقمان لازم اثوي ثم اريد المشكلة كلها ان كل بعد واحد لازم اجعله س ما عدا 1 او 2 اسمها الريستريكشن فرجمنت لينك بوليمورفزم طبعا انت لو كان الدكتور ناظر بيعطيكم دي محاضره على قد متحدث حيقلل عن ميوتيشن ديتكشن وحيعلميكم ويعطيكم تكنيك زي مثلا ان اس بي سي ار ميوتيجناللي اللي هو يرتبط فقط لو كان في ميوتيشن حيديكم الار ان ال بي ريستريكشن الـ M-A-P-H والـ M-L-P-A okay. okay. هذه ديكتيكس كلها نقدر عملها دي لكن زي ما قلنا في النهاية الـ Ideal Standard وعشان كده ما أبعطيكم لأنه في النهاية هذه هادي, هادي لو رحت لـ pre تشتغل أبحاث على كل مرفز هتجدى تسويها نعم ليش؟ عشان الـ Cost of Sequence يستيل أبيتها وكيف عادت حيبولوك يبوي يشتغل على أبو رخيص فكلا من تجاربك طيب فا فه... فايش اسمه هذه حتشتغل بالتكنيكس به بها بالبي اي e ام اس بي سي ار اند سو so اوك انا بحاول المصطلحات هيك كلام بس وانا منيح حاعطيكم ايش كلام حاعطيكم شيء يفيدكم بعدين اوكي طيب طبعا بعد كده طبعا عندنا الستاندرد الستاندرد سيكونس طبعا بعد كل سيكونسنج او الان جي اس بعد كل سيكوينسنج ايش فيه؟ ايش الخوفة تالية؟ قبل كل سيكوينسنج ايش فيه؟ PCR في PCR في طبعا هدا الدبل اذا ما كاننا اوكي؟ وحطة بعد الانجي اس الجديدة ما تحتاج عمضة الكاشف لكن عموما قبل اي سيكوينسنج اقبل اي الآن قبل سيكوينسنج فيه في بعد كل سيكوينسنج ايش فيه؟ اتخيلوا يا جماعة كانت سيكوينسنج اي سيكوينسنج في النهاية حيطلع لك ملفات كبيرة فايلات كبيره باللي اوز اوكي هو كمو باست هي الي تك فورمال بيعطيك هي كلها اي دي في نجي اي دي انتو كبيره مبلغ جدا كبير انت ايش بدك انت وزي بدك نختار هذه الملفات وبتعمل لها الاين ايش يعني الاين الاينمنت معناته انه عندنا في ويب سايت ريفرنس سيكونس رفرنس سيكول الجينوم اوكي رفرنس هذه السيكونس الطبيعيه اوكي الالاينمنت كيف السيكونس اللي طلعت له بالسيكونس بنقارنها بالسيكونس الطبيعي هذا هو الالاين okay. بعد كده بيحدد المتغيرات فين البوليمورفيزم فين ما في بوليمورفيزم ليش هذا تغير ليش هذا ما تغير هذه كلها والريز لونت What should? Ok? Hei senda, kule seikwenzi, fi halia isma alignment Fari enta, kari, your target sequence that you applied with a normal sequence and try to identify what is the differences. Tobain? Haada, haada li bi sikwenzi? Tobain, bikuli, ya dertor, hida, tobain? Tobain, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, hii, بس بيدور لك على سنب داخل السيكوينسي في برامج بتعمل ألاني في برامج يكون لشكل QC The quality of your sequence, sequence. فعاديناك كلها في برامج ما هتسويها مالذي لك هتكون كلها عن طريق برامج بس اللي أباكتركم إنه بعد كل سيكوينسي حيكون في ألاني بكده نهايت انا بالنسبة لكل التيكس اللي كنت أبغى أتكلف عنها يريد تكون مضحة في الصورة إذا كان فيه أي سؤال يريد تسألوا أنا مستعد لإعطاء فتوريال ما عندي مشكلة عن فتوريال يريد تفعل ذلك فعلا تبعد ذلك تسألوا تجعبوني أسئلة وتسألوني وأنا أحاول تجاوزكم على قدر معرفتكم انا اليوم قاعد أحسبها صراحة لأنه أنا أفطلين قل هنا الـ يكون عندكم 40% من الـ Questions F معناته إنت لو كان عندك ستين لازم يكون عندك اربعين عفواً اربع وعشرين مرة مرة كتير اوكي فعاد انا اللي حكون في وحاكم هاكون هاكول هاكول من التوتل ماري يعني هيكون عندك عشرين درجة على الاستيك وشيز اوكي فعاد ممكن حطل لك خمسة ممكن حطل لك عشرة اوكي عموماً في الاستيك وشيز عشان يكون واضحين عشان كمان ما تبصون عشان أنتم من سنة تانية إلى الآن hey ما قدتوا استيقواتش ونجي نجي بكم في الأسف طيب يعني ما أحتاج أسوي لكم شي طيب إلي كنت هتوين إلي كنت هتوين وهذا up to you واللي بايت واللي بايت ورفو لأيت ورفو يكون فيها عدد كافية أكثر من عشر يعني إلي أفغى أسوي إلي محاطيكم استيقواتش وأديكم فرصة تجاوبوه في المحاضر ما أحتاج أفغاد يعني حتى ممكن نخلها مدعو بعد كذا مثلا 5 6 دقائق تبدا تدرب على الاسيكويشن تبدا تحاول تجاوب من يعني حتى احدد محاضرات معينه انت تختاروها مثلا نبغى تي و دي اسئله اوكي بصير انا اعطى اسئله نوزع اوراق احط لك سؤالين حتكون عندك ورقه بيضاء نحل تحلها. بعد كده نحلها مع بعض ونبدا نشوف وين اخطائك حتقول لي دكتور في بعض الاسئله بعض هذه الاسئله راح في الاختبار احتمال احتمال لا. أوكي. فعال 50-50 فهذا اللي حفلات اوصله لكم ان شاء الله تنبلي شيء بسبب يحتوي لرجالة السيئة العادة يحتوي لرجالة السيئة العادة يس الوحد الوحدة سؤال محدودة التالية محبورة محبورة محبورة درجة؟ درجة كمير منوف؟ منظر حبث عن كمير رأسات كين يا بس انه مصير عادي مجرد عادي والله ضرر أسئلة كتيراً مشكلة أسئلة كتير ترى انت تحت لخطة النعام عادي انا حتى عبني تحت ايه؟ والله انا الى الان اللعب والحب حوالي ستين جوان اوكي؟ ونفدها الاعاده دي انا ما احب يعني كنت برهده مر طب في مرما تيورجان ماشي يعني مش يعني الاغرح <سؤال> يا جماعه لكن هو عقله الا <سؤال> اللي الاسميه اكتر هتكون مثلا على 20 او 15 طيب طيب بس انا ممكن اقول لك من سوال من اليوم ايش الفرق ما بين دي اي ان تي و دي ان اي هو اللي ابغى منك تشوف لي رسمه حق طيب وايش ابغى منك تعلي بشيء يعني واضحه وسهله والله بس لو ركبت تقدر تجاوه يعني هو حيكون سهلاً طالب ما حيكون هاي عشرة بداور اللي يقاني في عشرة اللهم ومدر عشرة هكتش؟ الصالح هكتش بناره والصالح العمل اللي يتحدعين هتشتغلوا بيته إن شاء الله بس ما تختبع يتكون لأحاضروا بيته اللام اللي هتشتغلوا بيته رامي من أفضل اللابات اللي ممكن تدخلوا وادخلوا اتعلّم شوفوا الـ ABI President شوفوا المنزل عن الكرباليورب عندي ادخلوا يشوفوا الأجهزة It's very uh, wind, لا بصراح طيب طبعاً هذا بنشكر فيه دكتور محمد طيب هو هذا اللاب تابع ليكم المتابع لينا بس مسترر ما بصورة العشاء من تنها <تصفيق> الفرام العشاء وما عدد يشترون هاي نحن نعاشر حبيث الأسلامين على السعادة وقوصينا على في الناس أني هذا ما ينفره كلنا ما ينفع لكم هذا المخاصر دكتور شمالا شمالا آه شمالا عشان استغلل الفرقصة نباركك لنسيبة مبروك نسيبة ورحمة الوقت للجناتك وربال الجميع آه طيب ماشي سياسي بسيد